الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذآ شآكم من الأرض وإذآ توم وإذآ توم أجن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 أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وان ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنزل انه وانه هو امحك وابكى وانه هو امحك وابكى وانه هو امات واحيا وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا تمنى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 انهم كانو هم اظلم واطغى والمؤتفكه اهوى فغشاها ما غشا فباي الاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الاولى أزفة الازفه